إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأسمه قال إني Altyazı M.K. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَازِلُ تَهِلِّينَ نَاسٍ وَأَمَنُوا وَتَقِذُ مِنَ الطَّامِئِ إِذَا واحدنا لا اله الا هو هو ما وجهنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أهلهم من السماوات من آمن منهم بالذائرة يوم الآخرة. الله على احتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِثْمَا <gülüyor> e ehap Su <تصفيق> لا ربنا وابعث فيهم <تصفيق> عسولا تاؤت العزيز الحكيم. ومن يرغف عن سأغوي الان قابل في دنيا وإن نوت اصيره لمنص فالحي وقو اسلم قال اسلمت لرب العالمين أتقوا وامنوا عصين